خالقها سواها والحدر طاهر خالقها سواها والحدر طاهر والخط على الزفت علي, حلي فوق علي علي نسترك فؤل الفاظلة علي علي نصلها والطاهة الى علي علي لنزهر حلل علي علي وما لحسن تستاهل علي علي علي والزهر بسم علي علي, علي, علي ملاقة الغيرة قرر بالغيرة ملاقة الغيرة قرر بالغيرة يستجد الجعان بحضرة علي, علي, علي Tidakani b'hadrata, b'hadrata, علي بالصالع نعرف موقفه علي علي علي علي هي الكفؤ <سؤال> الحيدره علي علي حيدر كفؤ الطاهره علي علي حيدر كفؤ حيدر الحصن خيبر حيدر كفؤ حيدر الحصن خير العمل علي علي حجز العرش يوم والجمل علي علي طلب الصلاة بسمك تمام علي علي مثل حيدر فحل علي علي نور الشمس منه خجال علي علي نور قلزة البطل علي علي كلهم يعرفونه فنات مضمونه كلهم يعرفونه فنات مضمونه هو الشفية